<تصفيق> هل تراني اخطئ هل انسحب الان هل يعقل ان ابدا امرا من غير حساب لن ادع الوقت يضيع بحوار وجدال بل ساخطط للمبنى المراد بنا أريهم أني محقة والحوشة بيدي مرحبا هيا كيف حالك انني بخير لكنني حزينة اه لماذا muhikka wal hujja bi yadi hayya sa urihum anni muhikka wal hujja bi yadi nam sa urihum anni muhikka wal hujja bi yadi